لا تمشي، لا تأذي قلبي، وحاول لا تضحك من نارك. حاسب وقعتي، أذكر حظنتي ورجع العقل وشتحكي أحكي. و قلت و الجا مثلك لليها بالجار يا الغان رجلك وتوسلت لك بس تبقرت قلت عشقك قلت للذل And this above